الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر لا إ ل ه إ ل ا الله ا س ت و و ا ي ع ت د ل و ا اقيموا صفوفكم وسدوا الخلل الله أكبر الله اكبر ل ل ه أ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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آ م ي ن والسماء والطارق وما أ د ر ا ك ما الطارق النجم الثاني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 ت ر ا ئ ب إ ن ه على رجعه لقادر يوم ت ب ل السرائر فما له من ق و ة ولا ناصر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 سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَر الله أَكْبَر الله أَكْبَر الله أكبر الله اكبر ل ل الله أكبر الله أكبر الله ه أكبر أكبر أكبر أ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 صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين、آمين. والشمس وضحاها